أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِيَّارِدٍ الْضَّحْمَانُ بِضُرْدٍ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا الَّذِي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 أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون.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 هذه جهنم التي كنتم تعذون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره منكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين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 ب قادرٍ على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له أي يقول له كن فيكون